أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وللله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء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 ويذرهم في طويانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لذقتها